اتعرض للمساعدة في حاجة اسمها كانة واخراشة وفي حاجة اسمها كادة واخراشة وفي حاجة اسمها إنا واخراشة يعني زي بعض مليخة يقول لك يعني في نحو في ازاي ازاي السفيد المليكي سنتر, سنتر صح اذا هو جنسه جنسه كده كده بتتقن ليها شكل ده مفعول ده منصوب ده مجرور كده كويس انت فاهم علي انت عارف بنبقى يعني بتقول الكلام كده وانت مش ده مبتدا لا خط وتاخوا هم بيحضروا معايا واحنا بنقول نطبق كده النحو خلي اخوك بس معايا ليه نسيت النحو وعد كده وما تعلمتش كده مش انت قاعد عينك صح أنا هذور بكل واحد وإن شاء الله ألونتي مرصي كان <تصفيق> كان في الماضي كان في الماضي كان في الماضي كان في الماضي تعني ناقص ناقص ليه الناقص ليه الناقص ده الناقص لا لا ناقص ليه بيأثر وكذا دايما بيحسش حاجات كده ما هو لو في بتاع ومفعود فعل وفعل ومفعود أنه يسموه كان التامة لما دي كلم يسميه كان الناقصة وكان الناقصة ليه بخش عقبن الاسميه إغراهيم هو ما يسميه من اسميه كان فعل ناسخ نقص دخل عقبن الاسميه فإذا دخل عقبن الاسميه من أولاني يسميه الاسم كان. والتاني يسألين خبر كامل كان ابراهيمه أمتها <تصفيق> شوفتها وإيه؟ هتقولي السبيب منها في الخطابة اهو؟ أنا بكلم هاو؟ كان ابراهيمه كان ابراهيمه صلى الله عليه وآله وسلم أمتها انت عشاء قولتكم أمتها الناس يتحكى عليها أمتها يبادي بكلم نوايا يبادي بكلم نوايا ايه نكتا يبادي ايه؟ شجاجة ده هون يهتنا ما بيرفع الاسم ويسر ويسر بيرفع المبتدة وين سيب الخبر ولي يعني فيه أكوة فيه بقى مثل خطيب وعنده مهمة الخطابة وحنجار خوية وطريقة هلاك ويسر ما الأدوات وخزبانات وما بيعرفش نعفر وخزبانات وطيبين فاعل وقول معنى ما الزريفة جميلة ده وتليه بيغلق في ناحية طبعاً يا بنايس عنيك إنه إذا قمت يمسكه وتقدم معاك شتوفت سيدان بنوبانا <تصفيق> ليه بقى؟ <تصفيق> لانه يبقى عجو ده للصور عربية ومده للصور عربية ما يسعى إنه بيأخذ من الشيكين ما بيكد بناش ماشي يوه الباني يمسك لك سيبه فت بصدر فناني الخبار عندك وقيت ويجي يقول الوقت زيه يعني إيه خلق دمجي؟ بحرار؟ ويروف يصبح الخطبة مش عشان ايه؟ عشان استحيل عشان يلتك اخصار اخذ بها اخذ بك طبعا نتكيب احيان ازعب والأمور بسيطة اذا كانت جاولي احنا نهتم بالنعمة قد بلاك او نهتم بالنعمة ومش غير انها مقرأة الغير ان انا استمر في غربة المحروفة يصلح نفسها اخذها يعني إحنا كان عمدينا الشيخ عمبي حسيني رحمة الله عليك وكاننا رجل مناش في العين ولكن كان يبني, يبني يخلط صح ولما تتكلم قدامه يا عفين تغلطت إزاي وقال لك أنا بسمع كده ألاقي إيه حصل خلل كده فقدني أعرف إنه تغلطت أقول لهم تعرفتها إزاي يعني خلل إيه يعني في حيث لا خلل يعني تعرفتها زي قولي يمنكسل خراءة القرآن ممكن أعرفت الصح من الظب ملك فكان ابراهيم امه ما تيجي تقول لي ها ايه كان مطفق طاقه ظاهره على اخيه امته اسمه كان طبعا كان منصوب بايه منصوب ايه صح صح ولا مش صح بترسم الحز لا لا ممتلئ طب مين اخوه كان ايه حد يقول كده كان اصحى منصوب كان مسافر والله امشي حاضر حاضر عاشت بكر ساره ما نامك ما نامك بنفكر ها بنفكر لو كبرت يا بطك في معايا انا عايز اتاخد سيب ايه باني باني باني باني خد باني وليه انا عايز تاني عشان باس ايجابي تحفظ دي بواقع شريك ناطس ناطس ناطس احفظه تلك من زي الافعال التاني الافعال التاني بتحتاج الفارج ومفروض دي ما بتحتاجش المفروض والexamen لما يسمعها هي تقول لي ده بتقول ايه يا احمد اقول لك بقول كده في بعض الاحيان لما نجمع بنقول ان هذه مشكله نقص كان كلمه كان اسمها ايه يا وائل يعني النقصاء صحيح وفائض ومفرط كان النقصاء تدخل على الجمله دي خلاص مشاهدو اصبحا اصبح, أوهدي أوهدي. أصبح مبني مبني مبني أسفر. أسفر. أسفر. الناس فاهم مضمنين هل دي قاعده صحيحه اصبحه ده الماضي المبني على الفتح فمثلا اصبحت فاهمه نفتح على فاء ثاني نفس صح ناصص ما صوت افضلم اسم ولا خبر الخبر منصوب بالياء ما ينفعش منصوب ما يقدر غير كده عشان ده مشكله يا جماعه وهو تعني نشف وقص الناس و... الناس, هو الناس اسم اصبح مفعله مبني مرفوع الضمه الظاهره اسم يعني صباح صباح منصوب لذلك هنا نوعين دعنا نلاحظ تذكر على الجمله الاسميه درس اللي نازل دكتور جاءنا ولا متابعه تكسير ولا مفرده ناس, ناس ناس يعني ها جمع ولا مفرد ولا لا ولا مفرد ولا لا ها هل الله يحشرها في تكبيس ايه مش هشيك بس يكون فيه واقفين عند الباب خلاص راسي فهم اللي بيقوم وخيته من باء هو بس كلا كده او ملخبطك دلوقتي هو قايل لك الدنيا كلها فاحنا بس تركيز واحسن لين لا لا لا لا لا لا مش عايز راس يحفه يبقى الناس مصطلح مين اصبح تعمل الناس اسمها صح ما فيش انا ما فاضل مستنى امي طب كل الاحصوات ايه كان كان كان مفعل عايزك ها حد يجي كده قول عايز افعل الموضوع ده نفسه مبدا الفساد اسمه الانصاء ايه هو هو كويس تمام حيرانه مرفوض ده الموضوع مرفوض تمام حيرانه حيرانه صور هو كده هي مش دي <تصفيق> كده اه وما حدش يزعل وما حدش احنا مش المدرسه مش هيغلط فينا ويقولوا ان الطبق ها احنا اعمل ايه اصلا كده ذلك يا فندم <تضحك> انت قايمه مشي ترتب حاجه ترتبها ازاي احنا كان عندي كان واخواتها ديش كلهم يوم واحد جيتلك الخبر بتاعها شفه جمله اه واحد جيب جمله يبقى ناخد بقى احنا خلينا شاهدين اظن قلت كده شط فعل ماضي ناسخ اه مفعول به ها ايمان مبتدا مرفوع ناس ايه ظننا مرفوع كنت خبر خبر صدر منصور الشوفان حاجه كلام بسيط هذه قلت لي اضحى اضحى غنديه ويقظ اضحى يقزم. يقزم. اضحى غنديه ويقظ غنديه يقظ اضحى اضحى زمن ناسخ مبني على الفتح الغنديه اسم اضحى مفعول الضم الظاهر من اي يقزم هذا منصوب بالفتحه بنصوب الفاعله هدي الجمله باثل جو صحمه باثل جو صحمه انت بتقول باثل جو ممتعه خير وبركه صحره زي خير وبركه هو يعني ايه هو يعني ايه هو صعبه تمام يا ولاد لا الشيخ قول يا عم الشيخ قاعدين قول يا حبايبنا ف سالي مستر لا مش الشيخ علي اللي اللي جنب الشيخ شريف ايوه يا عم الشيخ قول لي اسم حوار ده بتاع الرباط ناس اه هجاوبوا هجاوبوا فعل ضابط ايه يا جماعه يا جماعه يا جماعه ما حدش يفتكر ان المسابقه احنا جين الغلط بك. ده اسم ده اسم بتاء هو وضو ضمه وهاء مؤترا مؤ بارك الله فيك جميل ها كده عايزين حاجه تشتت صارت دقيق وعجينه صارت دقيق و خبز اه صارت دقيق وعجينه لا أتدل حد ما الشباب يجب أن يشخدها أولي أصبح صوري صار صار صار صار صار صار ناس اختار التقريب أه صار صار صار أه صار صار صار صار صار صار صار صار صار بارك رافي يعربها سبب ده خد بالك ما اتكوا بقى دلوقتي دي كانت اخر واعتقد دي مقدمه كده يا عشان بعد كده نتكلم ان شاء الله اللي كان بيخبط في اللغه دي لا واحد بيتكلم مره طب ونسمعك يا شيخنا خل... خل... يا شيخنا لانه نكر <تصفيق> اه يعني خلي <أخذ> بالك خلي <تصفيق> بالك <تصفيق> مش نكر <ناكد ميزر> خل... احنا عايزين الاخ اللي بيتكلم واخد بال حضرتك يعني كل حاجه كل حاجه يبقى ميتش كلام, كلام،, كلام. مثلا واحد مثلا في التلفزيون المصري تريفزيونه نفسي ويديه حوش انت القناة طبعا ايه بس انت تشتبق حاجة زعني ايه بالله اتقاعد بكسوه بصعه جلت اخذ بالله بيه يا صاحب الباب ان الباب هي بسرعه يعني اربع تخيلوا في عالم المرض تخيلوا تعالي المرض اعجله اربع اخر اربع فلو قضى جبلا يوما على جبل لندك منها علاء واشره لها قرع له واعدله معلش انا غلطت حريقه جميله حسنا. حسنا. آذين آذين من هذا هذه الابيات الشعريه من شواهد الكشاف اي المتوازنه محشر صاحب المتوازنه طبعا امام الائمه التهذيب ونحن لا نهتمه معتقدة لأنه هو كده ولكن نهتمه الشعر الذي يسوق استشهاداً من التفسير عيد الكتاب لأن الزبع الشدي كان حجة في العربية وفي أدابيه فعشان برضه محدش ينخدع يقول لك أنا بقول سواء دي كل حاجة في كالشاب عيد ولا أعقيدة خلاص؟ فهذا البيت من الشعر يقول كالشاب أو يأخذ شارع في السواك لأن هذا البيت او هذه الأبيات كان يستشل بها المأمون لأنكم تعلمون أن المأمون ابن هارون الرشيد الشاك المعفوذ الأمين ابن هارون الرشيد وضربوا بعض وقتلوا وإيه وقدروا بعض حتى أخطل المأمون في الآخر خطل الأمين في الآخر وفتباك فكان المأمون يقول كده يستشل بها هذه وهي أبيات جميلة يا صاحب البغي يعني الظلم إن البغي مصرعة فاربع يقعد في فعال المضي أعدله فلو بغى جبل يوما على جبل لن بك منه عاليه وأسفله طبعا للمعاني جميلة وخاصة لأن المأمون كان يشعر أنه كان مظهوم فاستعان بمن استعان على أخي المأمون وختله لذي كان بطل من فتن المسلمين التي أضرب بالجولة الإسلامية من أبو أبو بقى بقى الأمين المعمون أتل الأمين الأمين فلو جبل يوما على جبل لم ذك منه أعليه وأحسنكم وصول من الزبل وعرفه أبل دي مش وقت أفاني بس حكينا زلمن ولا شبل. جبل جبل جبل عصر فايامه في الدم عندك هذه هي الكتابه ويا فعل يا ادات يا ادات داخل صاحبه ندى منصوبه على الضاد طيب الضاد الموافق له ايون ان ادت نصب اه الضاد اسمه ايه اه في مناسبه اسفل سطح الحوائط الله تعالى امره مبني على الفتح فخيره المعطوفه ممكن المعطوف على ان الباقي ده مع اصابعه مسرعه قرب المعطوفه خيره فخيره في حاله اتولى الهم ده المخلد الصالح حد ممكن قول يا محمد <من> <تصفيق> يا جماعه يا بختك يا اده كده الحمد لله منصور بالفتحه اه يا صاحبه الضف ليه الضف <مفتدأ> ليه دي غير كما ال يا اخوان اه كانت تصح المفتده وتمثل دي تنصي الممتلأ وترفع خبر. انه اجاج توكيد ونصر. ترفع تنصي الممتلأ وترفع إن خبر. ان الباقية المصرع جن. خبر انه الخبر اتضمن. باربع. تخيروا. طريق. تعاني المرضي. تعاني المرضي. استني اعلنوا اعلنوا صراخ طبعا لا خبر ممكن حد فاهم حاجه اه حد يقوله يقول لي يا يا انا اديت كده اديت كده صح كده من الباقي الباقي واني غمر اسمي اسم ايه انما منصوب بالفتحه صراعه صراعه فضع الامر فعل امر خبر فخير فعال هل مضاف ومضاف يعاق فخير فعال فخير وعليه؟ اغمق الله في شعابه عدلو شاب عدلو شاب عدلو شاب شاب شاب حمد خبر فخيب يوم على جبل لندك منه عليه سلم يحصل ان الظلم حتى في جمالات ااا عاقبه شويه خير خير خير خير. خير. وهذا وهذا البيتان من الابيات الجميله التي كان يستشهد <تصفيق> <عزيز وعليز وحسن. تصفيق> سفر مين؟ هنا ال- دور طارق ابو كان الناس امتك واحد الثاني شايف كده كومو ساش بسيطه كده كده لا بقدره شايف كده هو مشيره بس اللي شفتها منين ده الحاجات اللي بصطها والله والله هو اللي بصطتها وحطت كده خد احنا مع اه نعم بيقول يعني اللي صوتك عاد فهمت دليل كده قومه اه انا طبيبه ان انا دي اسم اه النحت الفرق بتاعه بس مين يفهموه يا هي في فك... لا مش لا. هي فكره ده. فكره كده. انا بس نفسي ان اللي اللي اللي الخوف اللي موجود عندي اصلا من النحت يزول لان في بعض اللي بيقولوا كان الحمد لله كل حاجه عندي كويسه ممكن اكلف باي حاجه الا النحت ذاكراتوا نصبوا اكثر باذنك بناء المذاكره وان ان احنا مع بعض ان الضوء يروح نبرد والضوء يروح خلاص دي خلاص فهمت بس ازاي بن ساعه بيت بالشام بيت الشام يا صاحب البغي يا صاحب البغي في كان المحمود يستشهد به يا صاحب البغي البغية البغيه مصرعه فاربع. اربع ارضع يعني اقعد في عالي المرء اعذله تخيل في عالي المرء اعذله فلو نظر يوما جبلا عين جبل لم دك منه عليه واشره عاليه عاليه واشره ولا اعالي عاليه واشره ها <تصفيق> اللي عندك هنا الظروف تعرفها انت اه <تصفيق> جبل على جبل من دكم وعلي وأس <تصفيق> هذا واستخره الله له